سون رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> اي الناس افضل قراءة يا رسول الله, الله. قال رسول قال الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. الذي اذا رأيته يقرأ حسبته يقشى الله في تنواته صدق, صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <سؤال> اخوة اليمان والاسلام وبعض لحظات قليلة نعيش معيات من الزكر الحكيم ليخلي على الى صاحب الفضيله فضيله شيخ القارئ قارئ صالح النعمان والتلفزيون العربي اول مقيم بالقاهره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ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 وما تفقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيها وهو الذي يتوب فكُم بالليل ويعلم ما جرتم بالنهار ثم يبعثكم فينيق ما أجرم مسمى Mau yêu cùngú mà yêu đang đangg وَإ daهُ mag فيحُ وَ وما في ويعلم ما في البن والبهر وما تسقط من ورقة إلا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ هما جرا نبعكم بما كنتم تعملون أول <تصفيق> وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُ أَرْفَاقَ الْبَالِي اسْتِ اسْتِ اسْتِ اسْتِ اسْتِ اسْتِ اسْتِ أَحْمَدَ <تصفيق> اللَّهُ ثم ردوا إلى الله مولاه الحمق ألا love روح ثم مردوا إلى الله مولاه <مرضوها> وهو وغو قوم ایم love المنيون له من ضلغه البن والبقرتا داهون ان تنظروا او وهم من هذه لا من الشر will I قل <تصفيق> <تصفيق> أو wi yè wiui بعضكم kon chi o كيف diòva fò قل لمن بقي فهو وسوداق او او او او لكل ko na درسته لعلهم يفقظون وكذب به قومك وهو الحق قل لست كل نبأ مستقر وسوف تعرض Oh وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ I'm all alone وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْتَ فَلَن نُّضيفَ فِيمَا كَسَبَتْ وذكر به أن نفس بما كسرت وذكر به أن ما كسبت ليس لها من دون الله هاي ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عهد لله إِلَّا <تصفيق> الَّذِينَ لَغَوْا بِسُوءِ فَمَا كَسَوْا لَوْمٌ شَرَظٌ مِنْ انا دعو الله الله جیب الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ I am الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا و What? What? وَإِذْ قَالَ الْإِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَذَرْتَ تَتَّخِذُ أَوْلَدًا إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إذا قيم بلغوت الزمان والأرض ول يكون من المُؤمِنِينَ Alam. Alam. mina لما أخل قال لئن لم يهدني ربي لأكون لا من القول Salam! سلام بلن با <تصفيق> إِنِّي وَدَّهْتُ لِلَّذِي فَضَى بلم بلم بلم بلم با بلم ما افلا ولا Quan هي للlä <تصفيق> و I'm يا رب كل ما شيء للعلم قالته عن كنون ma wa لا تَفًْاگەَْور وَكَيْفَ فَأَقافُم أَ الشَّرًا صَرنتُم وَلا تَفَافونَ أََّكُم بَلَ النَّمَا نِيُنَذ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْقَمَمِ إِن كُنْتُمْ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لَوْلَا أَنَّ أَوْلَكَ تَذُورُ صدق الله shall be الحق انزلناه الحق اذا قام انذا الى موثدا ونذيرا ان قرانا قرناه على الناس على بدء وانزلناه تدبيلا اخوه الايمان والاسلام للمسلمين كنا خاشين في رحاب القرآن الكريم تلاوه على مقام حضراتكم فضيلة الشيخ القاري الحاج طه النعمان القاري قريب الاتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعربي. او المدير بالقاهره